أورقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان دون الله تريدون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 ما لكم لا تنطقون فراو عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون فالله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني زاهب إلى ربي سيهدين ربي هب من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم ما بل وضعه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبح كثن ضر ماذا من الصابرين